يا صاحبي وش بك علي تخطي ونتجى لخطيك الأولى مشيتها والثانية عديتها وش غيرك يا صاحبي زله وراء زلّه بلاء أسبّح علي أركيته قرب سرعي أكسي ألو ولا هشف لا تبعد وراك. عطني يمينك بعد ما فلا تقول اني لاجل غيرك قبل سويته والذى لذا لاقل تحبك لاتلقني قفاك وتصد وتكفي وكمانك دمعتي ما كانت أبغي دمعتي تنزل أجل تثبت غوايك لا والله بتبطي عظم لك ما مصخيتها يا صاحب لا شك تشفع لك عيونك كل ما لديتها ما دم هذي رايتك يا صاحبي بعشق سواك سيوخ الخيانة دون دوامعة محجري سليتها كنت تغاب عنك وعد محزلتك وأطلب رضاك واليوم لو شفتك توالع النار ما طفيت وان جاتب ترم درجا اعتب حقب